بسم الله الرحمن الرحيم الف لام كتاب احكمت اياته ثم مفصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يَوْمَ تَعْمَى عُيُونُهُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى وَيُؤْتِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يتنون صدورهم ليستخفوا منه ألا إن يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما السد وَمَا مِندَبَّت فيِي الأرض إِللا عَلَ اللهَِّ رِزقُهَا وَيعلَم مُْتَقََّهَا وَمُتَودَعَهَا كُُّ فيِي كِتابَابِ مُبين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 فَأَرَىٰ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَحْبِشُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عنهم وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ 124. فراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور 125. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَا عَكَ تَالكُم بَعبَ ماَا يُفَ إِلَكَ وَضَائِقُم بِهِ ي صَدُكَ أَ يَقُ لَن أُنزِل عَلَيهِ كَز أن الله عَ كُ شيءَي وَكين أَمْ يقُون نَفتَر قُلفَأت بعَشر سُ وَر مِثْ لِه مُفَْرَياتِ وَدْومَن تَطاتُم وَدْرومَن تَطاتُم مِن دُ من من اللهِ إ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 キュ wanaru fi فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس 117. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب 118. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين 115. وضل عنهم ما كانوا يفترون 116. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 117. إن الذين آمنوا أسحاب الجنة هم فيها مَثَلُ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادَ زُلْفَىٰ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَاكَ عَلَيْنَا مِنْ بَئْسَ ظَنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَن أُنذِرَكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ اسالكم عليهما لا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم لا لقو ربهم ولكنني اراكم قوما تجهلون ويا قوم ما يُشْرُونَ مِنَ اللَّهِ إِن قَرَضْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء 117. إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 118. يقولون افترى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 فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وَيَأْسُنَ عُنْفُ الْكِ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَأُمٌّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ فَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ نُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا قُلْنَا احْمِنْ فِيهَا مِنْ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 غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَا آكُلَتْ وَيَا سماء استوت على الجود وقيل جدا للقوم الظالمين ونادان ربه فقال ربي ان ابني من اهلي و dakal haqq wa anta ahkamul hakimin qala yanuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih fala tasalni ma أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكم من الخاسرين بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثُمَّ ثم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 كَنْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبَّكُمْ هُوَ على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما انست به اليكم ويستخلف الرب قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ 114. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 115. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا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 مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن عصيته فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ وَيا قَوْمَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم, فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ, خزي ومن 119. ربك هو القوي العزيز 110. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 111. كأن لم يغنوا فيها 112. ألا إن ثمود كفروا ربهم أَلَا بُدَّ لِتَمُودَ وَلَوْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثَ فَلَمَّا رأى 119. ويصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة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 أعليم أواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء سيء ابيهم وضا قبهم ذرا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومها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 أَسرِبِأَهْنِكَ بِطِطَع مِنَ الليلِ وَلَا يَلتَفِتْ مِنكُم حَد إِلا متَك إِهُ مُصبهَا مَا أَصَابَهُ إِ مَوعدَهُ مُصُح عَلَ سَ الصُحُ بِقَرب فَلَ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 سُن مِكْيَالًا وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَنْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا شَاعِبْ عْصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ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 119. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 110. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وَإِنَّا لَرَآكَ فِينا ضَعِيفا ولَوْلا رَهطُكَ لَرَجَمناكَ وَما أنتَ علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه ورا 124. إن ربي بما تعملون محيط 125. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 126. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه ومن هو وَأَنْتَ رَقِيبٌ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ وَلَمْ تُصِحَّتْ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ فموت وَلَ قَدر سَلممُ سَ بِآياتِنا وَسُنطونون مُبِين إِلَ فِعوونَ وَمَذئ فَتَّبَعْون أَمر فِعَوونَ وَمَا أَمررُ فِعَونَ بِشد يَقدمُ قَوْمَهُ يَمَ الْ القِيامَةِ فَورَدَهُ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 وَأَمَّا ظَلَمُوا لَنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُم غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَالِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فأما عَقُوفٌ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شاء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 صِيبَهُم عَيْرَ مَنْقُوص وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ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 وَأَنقِي مِنَ الصَّلَاةِ طَرَفَيْنِهَا رَجُلًا وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَانَ الذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يضير جزا المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولوبا بقي يتنعون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا ممن 117. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 118. وما كان ربك ليمنك القرى بظلم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم مِنَ الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك Om alie deg van dit suurom fiindro maar er superõen vir ons landens. Kristel, politiet dank stuffedicksgehold